قصة اليوم يضرب الله عز وجل فيها المثل لحقيقة هذه الدنيا التي نعيش فيها الدنيا التي ما تعدل عند الله جناح بعوضة الدنيا في الآخرة ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه شفت الإصبع؟ في اليم في البحر فالينظر بما يخرج ضع إصبعك وطلعه ما يخرج ما يتعلق في هذا الأصبع من بلل بالنسبة بحار الدنيا هذا فقط من باب التقريب الدنيا للآخرة لا شيء أخوان وقيل هم صاحبان حصل على أموال في زمن من الأزمان أحدهما كان صالحا والآخر كافرا مؤمن وكافر أما المؤمن فتصدق بأمواله كلها في سبيل الله على الفقراء على المساكين وعاش حياة بسيطة اقتصد في حياته وتصدق بكل أمواله أراد الآخرة ما أراد الدنيا أما صاحبه وللأسف كان كافرا هذا الرجل بخل بكل ماله وجعل أموال في الزروع والثمار وأعطاه الله عز وجل جنتين جنتين من أكثر الجنان نعيما وملكا واضرب لهم مثل الرجلين في سورة الكهف جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحثفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تخيل الجنتين أعناب حوالها كلها نخل وبينهما زرع يا الله ثمار ما أحلاها من ثمار وما أجمله من نعيم هذه زهرة الحياة الدنيا فتن هذا الرجل بأمواله يوم من الأيام زار المؤمن هذا الكافر ينصحه لله عز وجل ويذكره أن تغره هذه الدنيا أن لكل شيء النهاية لأن بعض الناس إذا أعطي مالا استغنى وكفر وصدع عبادة ربه عز وجل أرأيت الذي قال يعني لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا هذا العاص بن وائل قال إذا بعثني الله يوم القيامة إذا في بعث إذا في نشور الله رح يعطيني أموال وأولاد يوم القيامة مثل ما أعطاني في الدنيا مسكين بعض الناس يظن إذا أكرمه الله عز وجل قال ربي أكرما أنا الله أكرمني لأني أنا أستحق إنما أتيته على علم عندي كما قال قارون وما دروا أنها فتنة هذه الملايين وتلك الأرصدة هذه العقارات وهذه الشركات وهذه الأموال هذه فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فلما دخل المؤمن ينصح الكافر قال الكافر للمؤمن انظر إلى الجنة انظر إلى الخيرات قال ما أظن هذه أن تبيد أبدا ما أظن أن تبيد هذه أبدا ما أظن أن تبيد هذه أبدا يعني شفت هذه الجنة تتوقع أن يأتي اليوم اللي تخلص ما تخلص المياه موجودة والخيرات موجودة والنعيم موجود هذه الجنة خالدة مخلدة ما أظن أن تبيد هذه أبدا والمؤمن يذكره النعمة تزول شكر الله عز وجل عليها وإلا تزول قال لا لا لا هذه الجنة ما رح تزول خلاص مثل بعض الناس اليوم عند أسهم وعقارات وأموال وثروات يقول أنا خلاص ما رح أصبح الفقير أنا ما رح يدركني الفقر أبداً وما علم أن الملك لله ينزعه ممن يشاء قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة أي بعث أي نشور أي جنة أي نار كفر حتى بالبعث هكذا البشر للأسف البشر أحيانا إذا أنعم الله عز وجل عليهم في أكثر الأحيان إذا أنعم الله عليهم كفروا وبطروا وما شكروا نعمة الله عز وجل عليهم ينسيهم المال أن في يوم قيامة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من الأربع عن ماله من أين اكتسبه تظن هذه العقارات والأموال والملايين الله ما رح يسألك عنها فلس فلس هذا الدينار من وين؟ شوف الناس اليوم المحاسبة آخر السنة شوف شون يتعبون وإذا صار عليهم رقيب وحسيب شوف شص فيهم هذا حسيب الدمية فكيف بالحساب يوم القيامة؟ كل فلس يسألك الله عنه ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه الصادر والوارد كله كل الإرادات والمصروفات يسألك الله عنها يوم القيامة فلس فلس درهم درهم ريال ريال لكن هذا الرجل من كثرة أمواله وغناه وثروته قال لا يبا ما في لا يوم قيامة ترك عنك الأشياء كما جنون ليل حين جنة ونار ليل حين قبر وموت ويوم آخر يا أخي استانس بالدنيا ما في قيامة شفيك أنت وما أظن الساعة قائمة ولَإِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي ولَإِن رُدِدْتُ إِلَى لا لَأَجِدًا يعني فرضا فرضا فرضا في يوم قيامة لو على فرض ان في يوم قيامة شوف الخبف شوف الاسلوب لَإِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي يعني اذا كان في يوم قيامة الله رح يعطيني احسن من هذه الجنة اللي يرزقني في الدنيا ما رح ينساني يوم القيامة رح يعطيني جنة احسن منها وأولاد أكثر منهم ونعيم أحسن من هذا النعيم والمؤمن ينصحه تقول الله ماذا تقول ماذا تفعل أي كفر هذا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لجدن خيرا منها منقلبا شوفوا بعض الناس يعني ما في أحسن منه وهو فقير صلاة عبادة قرآن أخلاق تواضع لأنه ما عنده شيء ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله يا رب سرزقني لنصدقا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله وصار الفقير غني صار المسكين عظيم وصار اللي ساكن بهالكوخ سكن قصر من القصور فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم أعوذ بالله وين عهدك مع رب العالمين كانه فقير ما في أحسن منه لكن لما عطاه الله عز وجل الشركة وصار عنده أول مليون وبدأ يتكلم بالملايين حتى صلاة اللي كان يصليها وين هي راح وين جلسات يقرأ القرآن ضاع وين عبادت في آخر الليل انساها وين تواضع مع خلق الله تكبر وشاف نفسه وين العمر والحج والصيام والتطوع والدعوة إلى الله ومجالس العلم ومجالس الذكر أول ما فتحت له الدنيا تجارة وأعمال وخيرات ترك كل هذا وراء ظهره في ناس شديد ترى في ناس يفتنون بالمال ولهذا في نهاية القصة الله راح يبين لنا شنو حقيقة المال والبنون قال وما أظن الساعة قائمة وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا رج عليه المؤمن قال أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ترى أصلك انت شفت التراب اللي قاعد تدوسه ترى هذا أنت أنت تراب اللي لو شوية يجي على ثيابك على طول تنفضه التراب اللي شوية لو يكون على أغراضك تشمئز شفت التراب هذا اللي تعتبره قدر وقذاره وتلف لأغراضك التراب اللي قاعد تدوسها والنطفة اللي ما تشتهي رؤيتها شفت يا متكبر يا مغرور ترى هذا أصلك أنا أقول هذا الكلام حق كل مليونير اليوم كل واحد يمشي بسيارته اليوم ومكاشخ كل واحد يمشي الآن يمكن ببشته وحول الخدم والحشم لو يمشي يبين الناس كلها تقوم له ترى أنت شنو أنت أنت تراب ونطفة قدرة هذا أصلك اللي شايف عمره متكبر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا يعني الله واللي سواك أطاك عينين ولسان وشفتين ويدين ورجلين وسواك رجل ترب العالمين كشفتك هذه وشكلك هذا ترى رب العالمين اللي يعطاك إياه لا تتكبر على ربك لكنه والله ربي أنا شايفني فقير وما عندي شيء لكن أنا اعتز بأن عندي رب وأعبده لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا بدأت النصائح تتوالى وبدأ المؤمن يشتد في نصيحته لهذا الكافر الذي بلغ القمة في الطغيان وفي نسيان رب العالمين والاستهزاء حتى بيوم البعث توالت النصائح لكن كيف كانت النهاية وكيف ضرب الله مثلا الدنيا بأجمعها بقصة هذا الرجل الذي ملك الجنتين الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يأس من الناس ولا يقنطهم من رحمة الله جل وعلا ولا يمنعهم الخير الذي في أيديهم تمتعوا لكن آمنوا بالله وعطوا حق الله ولهذا المؤمن قال لصاحبه الكافر صاحب الجنتين قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا جنتك هذه اللي أنت فيها عليك بالعافية لكن انسب النعم لله سبحانه وتعالى لا بأس أن تتنعم بهذه الجنة وأن تأكل منها ما شئت لكن أعطي حق الله عز وجل فيها لا تعصي الله عز وجل فيها آمن بالله آمن بذلك اليوم اجعل شيئا من هذا الخير لله جل وعلا وانس بالفضل لله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله كل ما دخلت قصرك قل هذا الكلام كل ما دخلت الشركة اللي انت تملكها قل هذا الكلام كل ما رأيت مصنعك قل هذه الكلمات كل ما شفت اليخت العظيم اللي شريته قل هذه الكلمات كل ما استرست وشفت سيعتك الجميلة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله لولا الله ما كان عندك هذا القصر ولا هذا الرصيد ولا هذه الزوجة ولا أولئك الأولاد ولا هذا البيت الجميل ولا هذه السيارة ولا هذا المصنع لو لله شاء لك هذا والله ما حصلت على شيء يعني أنا ما بيحرمك من الجنة خلك فيها واستمتع فيها لكن انسبها لله عز وجل شكر الله فيها ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل كما لو وولدا صح أنا ما عنده الفلوس اللي عندك أنا ما عنده الرصيد اللي عندك سيارتي مو متى سيارتك صح بيتي مو متى لبيتك صح أنا ما عندي الخير اللي عندك لكن عندي شيء أنت ما تملكه عندي إيمان عندي يقين عندي راحة نفسية أتحداك أيها الغني أتحداك أن عندك هذه الراحة انفسية عندك هذا اليخت وهذه الجزيرة وهذه القصور وهذه الأموال وهذه الثياب وهذا الطعام والشراب والخدم والحشم والأولاد كل شيء عندك لكن عندك الراحة النفسية عندك يطمئنان القلبي عندك العلاقة بينك وبين رب العالمين أحلى علاقة عندك مو بس هذا إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي فعسى ربي أن يتيني خيرا من جنتك أنا الدنيا ما بي فيها شيء أنا ربي موعدني جنة عرضها السماوات والأرض أنا أبي جنة مناديل الواحد فيها خير مما طلعت عليها الشمس أبي جنة لو طلعت حورية منها توضيء ما بين السماء والأرض وتملأ ريح شن اللي عندك أنا بأنهار اللبن انهار العسل انهار الخمر تتفجر في تلك الجنان أنا أفكر بجنة كل أشجارها سيقانها ذهب أفكر بجنة بجنة ظل الشجرة مئة عام أسير فيها لأقطعها أفكر بالحور العين أفكر بالغلمان كاللؤل المنثور فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وشك جنتك هذه؟ إذا كفرت بالله ما آمنت ولا شكرت النعمة ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا هذه جنتك إذا ما أطعت الله فيها وإذا ما شكرت الله وإذا ما استغليت هذه الجنة بطاعة الله وأديت حق الله فيها سيرسل الله عليها حسبانا من السماء عذاب ينزل شلون الله أعلم عاصفة صاعقة أي شيء من السماء ينزل يدمر جنتك هذه كلها وهو يضحك إيه هذه الجنة لن تبيد هذه الجنة ما رح تنتهي قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا شفت الأرض الملساء الصخر يجي يوم من الأيام جنتك هكذا صعيدا زلقا ملساء ما فيها نبتة واحدة ما تستطيع لا أنت ولا خدمك يحرثونها إذا ما شكرت الله فيها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو في طريقة ثانية ربك راح يعذبك بهذه الجنة قال شلون قال شفت الماء اللي قاعد تسقي فيها الزرع الماء اللي تتفجر العيون والأنهار إذا شاء الرب يوم من الأيام تبلع الأرض كل مائها كل الماء تبلعها الأرض يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا والله ما رح تقدر مياهك أرصدتك اللي ما تظن أنك رح تفلس تفلس يوم من الأيام أسهمك يوم من الأيام تصير حبر على ورق عقاراتك ما لها قيمة يوم من الأيام يصير, يصير إذا شاء الرب عز وجل او يصبح ماءها غورا فلن تسكطيع له طلبا حتى النفط شفت البترول اذا شاء الرب عز وجل يصير غورا ولن يستطيع احد اخراجه اذا شاء الرب فلا يكفر الانسان بنعمة ربه جل وعلا قال لا ما رح يصير قال لا كيفك انا حذرتك ونصحتك وخوفتك بالله قال افعل ما تفعل هذه الجنة ما راح تبيد فافترق الإثنان ذهب المؤمن إلى بيته الصغير إلى أولاده إلى طعامه البسيط إلى زهده في هذه الدنيا لكن رضاه عن رب العالمين راح ينام مع عياله آمنا في سربه معافا في جسده عنده وقوة يومه حاز على الدنيا بحدافيرها سعيد مع أولاده وبقي هذا الكافر يستمتع بجنته مغترا بها حتى جاء ذلك اليوم فنزلت العاصفة وجاءت الصواعق وبدأ عذاب الله عز وجل ينزل وأحيط بثمره وإذا بالثمر يحرقه الرب عز وجل كله وإذا بالعواصف وإذا بالسيول تدمر مزرعته كلها وإذا بذلك الغني وذلك الثري يخسر كل أمواله ويفقد كل ثماره وإذا به يفلس مرة أخرى ضاعت الدنيا أمام عينيه أين زهرتها أين جمالها أين وردتها أين نورها وبريقها ذهب بلمح البصر فجلس الرجل يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي ميتة وهي هالكة على عروشها سقط كل شيء على الأرض نظر إليها وبكى وأخذ يقلب كفيه على ما أنفق فيها وأخذ يندم على ما مضى ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ماء فقف فيها اتذكر كم انفق على هذه المزرعه كم تعب كم شقي كم انفق كم بذل لأجل هذه المزرعة وهذه الجنة من الجنان أخذ يتذكر هذه الأيام على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويبكي ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا الشرك بالله سبب كل دمار على وجه الأرض ضاعت أمواله ضاعت حياته ضاع مستقبله ضاعت أرصيدته لو آمن لو آمن حتى لو خسر شيئا من الدنيا فإنه لا يبالي لأن أمر المؤمن كله له خير لكنه خسر شيئين خسر الدنيا وخسر الآخرة ولم تكن له في من دون الله وما كان منتصرا مهما بلغت الأمم من قوة فإذا نزل عذاب الله ما يوقف أمامه شيء لا جيش أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا ولا غيرها عذاب الله إذا نزل ما يوقف أمامه شيء ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا اقتصد بحياتك وكن عابدا لله هو خير ثوابا وخير عقبا بعد القصة الله ضرب المثل بهذه الدنيا هذه الدنيا ترى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء أرض قاحلة ينزل مطر فايدا بالنبات ينبت استانس النص ارض خضره فجاه فاصبح هشيمه اصفر وجاءت الريح تدروه فاصبح هشيمه تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا لو كان ارصده لو كانت شركات الله إذا شاء ذالها كلها المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يا عبد الله انتبه وتذكر فإن الدنيا زائلة ولا يبقى إلا العمل الصالح إذا مات ابن آدم مشى معه ثلاثة ماله وأهله أولاده وعمله فيرجع اثنان المال والولد يرجعون يتقاسمونه ولا يبقى معك إلا العمل الصالح رفيقك وصاحبك في قبرك فاتق الله يا عبد الله واجعل نعيمك الذي ينعم الله به عليك